تم سرو ج ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإن بما تعملون عليم فإن آمن بعدكم بغن فان اعد الذي تؤمن امامه غريا تتقى لربه ولا تكتم الشهاده تم گو ایسی ملو وبا تم لو نال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء all كل من امن بالله اعمال كان تير وكتبه وانصلي لا نفرق بين احد مرسله وقالوا سمع نَوَعْتَنَا غَفَرَ نَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير لَا يُكَلِّفُ الله فها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رب ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا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 واغفر لنا وارحمنا أن ona